قَاللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَّدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى قَاللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نتعو الليل والنهار إذ تأمروننا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ يَتَأْمُرُونَ نَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا يَتَأْمُرُونَ نَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ لَهُ أَنْدَادَا وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ مَا لِنَدَ دَ مَثَلًا مَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يجزون إلا ما كانوا هَلْ نُذِنُ جَعْلُ لِإِيلَاهَاتٍ يَعْبُدُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَذِيرًا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا قال مترفوها إنا بما نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط قُل مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِن قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ۚ يُضِيقُ ۚ فَرَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَ مَذَلِّفِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ إَّ مَن آمَنَ وَامِلَ صَالِحَم فَأُولائِكَ لَهُ جَذَ أُِّع في بماء لَهُم جَزَ أُذضِع فيِي بِماَا عَمِذُ وَهُم في الغُفَاتِ آمنُون لَم جَد مُِّع فيِ بِنَا عَمِذ وَهُم في الغُفاتِ آمون وََّذينَ يَسعَون فيِي آياتِنَ مُعَاجِون أولئك في العذاب مصدرون والذين يسعون في آياتنا معاجدين أولئك في العذاب مصدرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يمتط الرزق بمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء وهو يحيثه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين